فَمِمَّا مَلَكَتْ أيمانُكُم مِنْ فتياتِكُم المُؤمِناتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُم بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإذنِ أهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْر مُسافِحاتٍ وَلَا مُتَحِدَّاتِ أَخْدان